قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ بَأَبْقَى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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح لأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَاحْنُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقواة. وقالوا لم لا يأتينا بآية من ربه أ ولم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى؟ ولم أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل بنخزاع كل متربص فتربس